إنك أتَلْوَهَابا ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تنفعهم وَلَا ولا مِنَ من الله شيئا واولئك هم وقود النار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 قد كان لكم فِي في فئتين فِئَةٌ تُقَاتِلُ تقاتل في سبيل الله كَافِرَةٌ كافرة إن يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن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 الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقرار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 إن أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإم تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد.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 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن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 وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تَجِدُ كل نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ محضرا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تود لو الْأَسْمَاءَ بينها لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنت أن تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إن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 وعيذها بك وذريتها من السيطان الرجيم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 قال يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه إِنَّكَ سَمِيعُ سميع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 الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم كنتي لربك واسجدي واركعي مع الله ذلك من أنباء الغيب نوحي وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ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 ان لا لي ولد ولم يمسسني بشر وقال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن والكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل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 ذكك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا, تعالوا ندع ابانا انا واغناؤكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل عنت الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله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 الا نعبد الا الله وَلَا نشرك به شيئا وَلَا يَتَّخِذَ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدو باننا مسلمون يا لِمَ في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم سَلَكُوا بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَانِيًا وَلَكِنْ كَانَ حَلِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أُولَٰئِكَ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 سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون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 قال اقررتم واخذتم على ذلك اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولائك هم الفاسقون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 كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتذا به أولئك لهم عذاب أليم وحتى تنفقوا مما تُحِبُّونَ وَمَا تنفقوا من فَإِنَّ اللَّهَ الله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 إِنَّ أَوَّلَ بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيَاتٌ بينات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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبَغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءٌ وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى أَصْرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَمَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 بغضب من الله وباءوا الله بغضب من الله وضربت عليهم المسكة ذلك لأنهم كانوا يكفرون بأيات الله ويقتلون الأنبياء. بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمم قائم يتلون من أهل الكتاب أمم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 أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صبو أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون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 لفضيله <تصفيق> الدكتور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 وَإِذْ وَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكُم تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ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 فَلَا إِنْ تَصْبِرُ وَتَتَّقُ وَيَأْتُوكُم مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُنْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلاَفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَأْوُونَ قَلْبٌ خَائِفٌ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 وَحْيٍ <مضح> يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 ميم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعيم اجر العاملين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 إِنَّمَا يَسْكُنُ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّنَا قَوْمٌ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلْيُمْحِ صَلَّى آمَنوا آمَنُوا وَيَمْحَقِ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتَ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّى الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول وَاذْكُرْ من قبله قَبْلَهُ الرُّسُلِ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ وَمَن يُنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشاكرين وما كان لنفس أَن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا يد ثواب الآخرة نؤته منها، وسند الشاكرين، وكأيم تَلا مَعَهُ رَبِّي فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَفِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ فَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا قالوا ربنا وفِرْنَا ذُلُوبَنا وَإِسْرَافَنا فِي أَمْرِنا وَثَبِّتَ قُدَامَنا وَثَبِّتَ قُدَامَنا وَأُصِرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَأَعْتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُصْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ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 سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا عذابًا بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظالمين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 ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولو قد عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إِذْ تُصْعِذُونَ وَلَا تَلْهُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَبْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْسَكُمْ مِم اَمَنَةٍ وعسى يغشى طائفةٌ منكم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 وُلَادَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلَلْيُنْقِصْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَئِذٍ تَقُولُ جَمَاعَةٌ إِنَّا لما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولو قد الله عنهم إن الله رفيع حليم.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 دَنَا ما مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ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 فَبِمَا رَحْمَتِهِمْ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيضًا قَلْبِلًا فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ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 انسان خاطئ من الله وماواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم, يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولم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 الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون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 لما نملي لهم ليستأدوا إثم ولهم عذاب مهين.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 ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلونه بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم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 من تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين فَإِن كذبوك فقد كذب رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ قُلْ نفس لَا أَمْلِكُ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 سَنكَرُهُ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابًا رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ أرثا قد أخذيت وما نظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا, وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنة تجري من تحتها الأنهار ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عند له حسن الثواب لا يغرؤنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم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 لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ